كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الإمام البخاري رحمه الله باب ما جاء في الصحة والفراغ والا عيش إلا عيش الآخرة قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن سعيد يعني ابن أبي هند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 عن أبيه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله وقال أيضا حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة وقال البخاري أيضا في آخر حديث في هذا الباب حدثني أحمد بن المقدام قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا سهل بن سعد الساعدي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 بوّى على هذا على هذا الحديث على هذه الأحاديث الثلاثة بقوله باب ما جاء في الصحة والفراض وألا عيش إلا عيش الآخرة. وذكرنا أن الترجمة لها أصول ثلاثة. أنا أكرر الكلام في كل مرة حتى يستقيم لنا فهم طريقة الإمام. البخاري رحمه الله لإن فيما يستقبل إن شاء الله عز وجل من الدروس سنخف في المسألة على اعتبار أنها فهمت بالنسبة لمن يستمع إلى هذه الدروس الترجمة قلنا ان لها ثلاثة أركان الركن الأول وإحنا نحاول أننا يعني برضو يبص على الحديث أهوت قال الإمام رحمة الله باب ما جاء في الرقاق وفي يعني بعض النسخ باب ما جاء في الصحة والفراغ وألا عاش إلا عاش الآخرة. أُنَّنَ هذه هي اسمها الترجمة والترجمة هذه هي معنى قائم عند الإمام البخاري ينتظم تحته أحاديث فيها نفس المعنى الذي أورده الإمام البخاري في الترجمة. يبقى عندنا الترجمة لها ثلاث أركان. الركن الاول المترجم هو الامام البخاري الركن الثاني الترجمه وهي العنوان الذي يضعه الامام البخاري على الاحاديث الركن الثالث المترجم له اللي هو النص الذي اورده الإمام البخاري تحت هذه الترجمه فانا عندي دلوقتي عندي ثلاثه احاديث الحديث الاول حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو ايه ما جاء في الصحة والفراغ والحديث الثاني بقى اللي هو حديث أنس والحديث الثالث اللي هو حديث سهل بن سعد الساعدي اللي هو في المقطع الثاني من الترجمة وأنه لا عيش إلا عيش الآخرة. وذكرنا أيضا أن الترجمة الصحيحة لا بد أن تكون مناسبة لما تحتها من النصوص. فهنا الإمام البخاري بوب تبويبا صريحا. باب ما جاء في الصحة والفراغ. وأورد حديث ابن عباس وهو الخاص بهذه المسألة وقال لا عيش إلا عيش الآخرة عندنا حديث أنس ابن مالك وعندنا حديث سال سعد السعدي سعد الساعدي رضي الله عنهما وهذا الحديث هو حديث ابن عباس لم يكرره الإمام البخاري في صحيحه هذا هو الموضع الوحيد لهذا الحديث عند الإمام البخاري رحمة الله عليه وذكرنا أيضا لأن الإمام البخاري ربط ما بين الصحة والفراغ وما بين لا عيش إلا عيش الآخرة لأن العيش على الحقيقة هو عيش الآخرة الذي لا يبيد والذي لا ينتهي أما الدنيا فلها نهاية وقد قال الفضيل بن عياض ونعم ما قال قال لو كانت الآخرة خزفا يبقى وكانت الدنيا ذهبا يفنى لكان على العاقل أن يقدم الخزف الذي لا يفنى على الذهب الذي يفنى فكيف والاخره ذهب لا يفنى فهذا الحديث حديث الامام البخاري الذي افتتح به كتاب الرقاق تبع فيه عبد الله بن المبارك الإمام المبارك وكذلك وكيع بن الجراح فكلاهما افتتح كتاب الزهد له بهذا الحديث لماذا افتتح الامام كتاب الرقاق بهذا الحديث لأن العمر هو رأس المال وأي رجل يتاجر بد أن يكون له رأس مال وهذا المال لابد أن يربح وإلا سيضطر المرء أن يأكل من رأس المال ولا يزال يفعل ذلك حتى يفلس فالعاقل هو الذي يثمر رأس ماله على نحو ما سنذكره إن شاء الله تعالى لكن قبل أن ندخل في الكلام عن المت كل الذي مضى إنما هو محاولة للتوفيق ما بين الترجمة وما بين الحديث أو النصوص التي جاءت تحتها لكن طبعا الكلام له ترتيب نحنا بن بنقرأ الاسناد الأول ننظر في حال رجال الاسناد إذا كان في أي أشياء حديثية لطيفة سنحاول أن نذكرها بلا تعمق لي لأن نحنا إن شاء الله يعني سنحاول أن نعلم الناس علم الحديث من خلال أسانيد الإمام البخاري ولذلك أقول وأنبه لا تستفطلن شيئا تسمعه لأول مرة فأنا زعيم إن شاء الله عز وجل أن أجعل هذا العلم من العلوم المحببة إلى نفسك إن شاء الله تبارك وتعالى وسأحاول كما قلت أن أذكر بعض أصول المصطلح غير مرتبة طبعا على حسب ورودها في إسناد الإمام البخاري لكن قبل أن ندخل في الكلام إيه معنى كلمة إسناد؟ الإسناد له تعاريف أنا سأختار تعريفا واحدا وكما قلت في في مرة سابقة وأنبه الآن أنني أحاول أن أحدث ثقافة حديثين عند العوام ولذلك سوف أتساهل أحيانا في يعني تعريفي المادة العلمية فأرجو يعني ألا يعني يعني يتعقبني فيها أحد علماء الحديث ويقول إنك لا تتكلم بمصطلحات المحدثين فإنني سأتسهل قليلا في محاولة تيسير المادة العلمية على الجماهير أما لو كنت موجودا في وسط علماء الحديث فلن أتكلم بطبيعة الحال إلا بمصطلح أهل الحديث محضا ودقيقا أيضا إن شاء الله الإسناد هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن المتن اللي هو الكلام نفسه اللي هو كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أو الكلام الذي ينتهي به الإسناد سواء كان كلام صحابي أو كان كلام تابعي أو تابع تابعي أو أي إنسان في الدنيا الكلام اسم متن هذا المتن لم يصل إلينا هكذا إنما وصل إلينا عن طريق رجال رجال ادوه السلسلة الإسناد دي أو جماعة مجموعة الرجال دي اسمها الإسناد يعني كل رجل أسند الكلام إلى قائله إلى شيخه مثلا وشيخه أسند الكلام إلى شيخه وشيخه أسند الكلام إلى شيخه وهكذا لا يزال كل واحد يسند الكلام إلى من سمعه منه حتى يصل الإسناد إلى منتهى إلى آخر واحد الذي قال الكلام سواء كان الحديث مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام او الى الصحابي او الى التابعي او الى تابع التابعي او الى من دون اتباع التابعين يبقى كلمة اسناد ايه ان كل واحد يسند الكلام الى قائل يعني انت لو حدثتني بكلام وانا ألقيت هذا الكلام على رجل اخر بيقول لي من حدثك اقول له حدثني فلان يعني أنتوا الآن تجلسون أمامي وتسمعون مني خلاص خدت الدرس ممكن تروح في مسجد من المساجد أو مجلس من المجالس وتنقل هذا الدرس فستقول حدثني مثلا أبو إسحاق أنه قال حدثني فلان قال حدثني فلان إذن أنت أسندت الكلام إلي طب لو الكلام كلام منكر وأنكر عليك غيرك له العهدة ليست عليها إنما العهدة على من حدثني فلان هو الذي أخبرني بهذا الكلام فإن كنت تريد أن تحاسب فحاسب الذي أخبرني يبقى أسندت الكلام إلي إذن كلمة إسناد معناها أن ترتقي بالإسناد حتى تصل إلى قائلين يعني أنا الإسناد النهاردة أفقي ولا رأسي الإسناد رأسي هكذا هذا الإسناد لان انت لما بتقول حدثني فلان يعني انا هقول مثلا الاسناد اهو متصل ولا لا متصل لان ده طرفه الاول اهو وده طرفه الثاني يبقى كده الاسناد متصل اهو له جهتان جهه دنيا الجهه اللي تحت دي وجهه عليا اللي هي ايه عند الصحابي ادي الاسناد كده كل ما تقول حدثني فلان يعني المسافه دي انا هقسمها لي يعني أربع مسافات، مسافة هنا، ومسافة هنا، ومسافة هنا. كل مسافة من دي هتعتبر إيه؟ كأنها حقبة زمنية. لما أقول حدثني أهو فلان خذت المسافة الزمنية دي. قال حدثني فلان خذت المسافة دي. قال حدثني فلان أخذت المسافة دي. قال حدثني فلان لحد ما وصل آخر السند. يبقى الاسناد راسي انت كل ما بتقول حدثني فلان بتطلع لفوق خلاص بتطلع لفوق خمسين سنه واللي فوق يطلع خمسين سنه واللي فوق يطلع خمسين سنه وهكذا او 100 سنه او 80 سنه على حسب ايه الفروق اللي هي بين طبقات الرؤى فانا دلوقتي هاقوله اهو ده اسناد متصل اهو هذا الاسناد المتصل لما بتقول حدثني فلان يمكن انا هاوضحلك برضو على اللوحه بنفس الـ الـ طبعا الاسناد راسي اهو شوف البخاري بيقول حدثنا المكي ابن إبراهيم عن عبد الله بن سعيد ابن بهند عن سعيد بن بهند عن ابن عباس هذه اسناد راسي اهو خلاص ده اسناد متصل الاسناد الثاني عند البخاري قال لك قال عباس ابن عبد العظيم العنبري يعني حدثنا صفوان بن عيسى عن عبد الله بن سعيد عن سعيد بن بهند قال سمعت ابن عباس تمام ده الإسناد بيكون إسناد إيه؟ يكون إسنادا رأسيا. فانت لما بتقول حدثني فلان بتطلع لفوق طبقة. حدثني فلان بتطلع لفوق طبقة. حدثني فلان بتطلع لفوق طبقة حتى تصل إلى منتهى الإيه؟ منتهى الإسناد. إذن نطلع من كذا بنقول نحن بنقول الإسناد هو أن تسنِد الكلام إلى قائله. جميل. طيب الإمام البخاري لما يقول حدثنا المكي. ابن إبراهيم ده شيخ الإمام البخاري رحمة الله عليه والمكي بن إبراهيم هذا أحد الثقات وثقه الإمام ابن معين وثقه أحمد بن حنبل وقال الدار القطني ثقة مأمون دا المكي بن ابراهيم ده من كبار شيوخ البخاري وشيوخ البخاري زي ما نهيت الحلقة اللي فاتت قلت إنهم على ثلاث طبقات الطبقة الأولى كبار شيوخ البخاري الطبقة الثانية اواسط شيوخ البخاري الطبقة الثالثة صغار شيوخ البخاري اللي هم ممكن يكونوا من أقران الإمام البخاري طبقة الأولى الناس الكبار اللي هم ما أدركهمش حد من الأئمة الستة غير البخاري يعني الأئمة الستة عندنا البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه دول الأئمة الستة البخاري مسلم الصحيحان وبقيت الأربعة اسمهم السنن خلاص لما يقول لك أخرج البخاري مسلم في صحيحهما وأهل السنن أو أصحاب السنن أصحاب السنن اللي هم الأئمة الأربعة الذين سميتهم آنفا الأئمة الأر... الخمسة دول من أول مسلم والائمه الأربعة ما أدركوش الطبقة الأولى من شيوخ البخاري. البخاري تفرجاهل منهم المكي بن إبراهيم ومنهم برضو عبيد الله بن موسى ومنهم محمد بن عبد الله ومنهم أبو عاصم النبيل ومنهم أبو نعيم الفضل الدوكي وأخرون دي الطبقة الأولى من شيوخ البخاري. الطبقة الثانية وهم أكثر شيوخ البخاري هم أواصِد الشيوخ زي الإمام أحمد بن حنبل زي إسحاق بن رهوي زي قتيبة ابن سعيد زي الحميدي زي مسدد ابن مسرهد وآخرون سحق منصور واسحق شاهين وعمر بن عيني الفلاس طبقة يعني أو أئمة كثيرون اللي هي الطبقة الوسطى الطبقة بقى اللي هي صغار شيوخ البخاري أو من أقران شيوخ البخاري عندنا محمد بن عبد الرحيم الملقب بصاعقة البخاري ما يقولش صاعقة يقول حدثنا محمد ابن عبد الرحيم بعض الام الاخرون يقول لك حدثنا صاعقه طبعا هو يعني رقي بصاعقه ليه قال لك لأن هو يعني كان باقعه في الحفظ اذا يعني وصل الشيخ من الشيوخ يمصه يعني لا يبقى عنده شيئا من العلم وقيل ان هو قيل له صاعقه لانه كان اذا اراد ان يتوجه الى شيخ مات هذا الشيخ لما هو يروح يعني احد الشيوخ الشيخ ده قبل ما محمد بن حنبل يروح له ويموت فقال لك صاعقة يعني ايه صاعقه يعني فصاعقه ده من أقران البخاري حدث عنه الإمام البخاري رحمه الله وكذلك محمد بن حي الزهلي هذا برضو من شيخ البخاري ومن أقرانه أيضا فده هذا الحديث الإمام البخاري بيرويه عن المكي ابن إبراهيم وهو أحد كبار شيخ البخاري الإمام أحمد بن حنبل احنا قلنا أنه هو شيخ البخاري في الطبقة الوسطى، شيخ البخاري. أحمد روى هذا الحديث في مسنده قال حدثنا المكي ابن إبراهيم أيضاً، والإمام الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن أحد شيوخ البخاري أواسط شيوخ البخاري برضه، روى هذا الحديث في سننه قال حدثنا المكي ابن إبراهيم. يبقى كأن الإمام البخاري ساوى أحمد بن حنبل والدارمي وكلهما من شيوخ في هذا الإسناد. يبقى كانون بقوا أقران يعني ليه لإن شيخهم في هذا الاسناد واحد وأنا إنما قلت هذا اللي تعلم إن المكي من كبار شيوخ البخاري إذ أنه شيخ شيخ أحمد شيخ شيخ البخاري اللي هو أحمد بن حمبل فكون البخاري يدرك شيخ شيخه فيستوي مع شيخه ك بن حمبل دا اسمه إيه؟ اسمه علو ويعني ده يعني برضو بيوضح لنا إن الإمام رحمة الله عليه أدرك هذا الإمام وأنه من كبار شيوخ قال حدثنا قال أخبرنا عبد الله بن سعيد طبعا يعني ابن أبي هند ده توضيح من الإمام البخاري هو الذي قال يعني ابن أبي هند عن سعيد بن أبي هند عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسناد الثاني الذي أورده البخاري ده أنا نبص برضو على اللوحة انا طبعا حطيتهم قبل بعضهم علشان تعرف الفرق ما بين الإسنادين البخاري قال فيه وقال عباس بن عبد العظيم حدثنا صفوان بن عيسى عن عبد الله بن سعيد عن ابيه سعيد قال سمعت ابن عباس الاسناد الاولاني كم, كم واحد كده في الاسناد ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه ده اسمه اسناد رباعي اسمه اسناد ايه رباعي رباعي ليه عشان الاسناد من البخاري للرسول عليه الصلاة والسلام اربعه رواه طب الاسناد التاني بقى ادي واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة دا اسمه اسناد خماسي دا هنا حاجة بقى عند اهل الحديث اسمها العلو اسمها ايه العلو العلو دا اقسام أشرف أقسام العلو اللي أنا هتكلم عنه هو أن يعلو أن يكون الوسائط بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم قليله لان كل ما تعلو لفوق وتقترب من النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد نظيف هذا أشرف أنواع العلو وأنا عايز أوضحها لك بالمثال يعني المصباح لو إن السقف على بعد مثلاً عشرين متر وفي مصباح فوق لو أنا واقف على الأرض هنا الضوء بيكون خافت طبعا عايز أستمتع بقوة هذا الضوء أعمل إيه أطلع لفوق فلو أنا طالع على سلم على درج كل ما أطلع لفوق كل ما أقترب من إليه كل ما أقترب من الضوء وأنعم بهذا بضوء المصباح طيب الرسول صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربه تبارك وتعالى هو السراج المنير كل ما تقترب من هذا السراج المنير تبصر وتضيء وتستمتع يعني زي ما بنشبه زمان الرسول عليه الصلاة والسلام بنشبهه مع القرون التي جاءت بعده برأس المثلث يعني انت ان في مثلث حد الزاويه زي الهرم كده الهرم ده عباره عن نقطه وبعدين بنشد ضلعين ضلع ايمن وضلع ايسر هذه النقطه اللي راس الهرم لا ابعاد فيها وان كانت هناك الابعاد فهي ابعاد ضيقه جدا لا تكاد ترى النقطه دي هي زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانش فيه اختلافات وحتى الاختلافات الموجودة كانت ترد في النهاية الى النبي صلى الله عليه وسلم فكان يفصل فيها طيب الضلع الاول ده اللي هو نصوص الوحي قرآنا وسنة خلاص الضلع التاني ده واقع المسلمين يبقى ضلع النصوص والضلع التاني يمثل المسلمين كل ما بتنزل تبتعد عن رأس الهرم تزيد المسافة بين الضلعين وده اللي حاصل النبي عليه الصلاة والسلام قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كل ما الزمان يتطاول كل ما بتلاقي هناك انفصام واضح بين واقع المسلمين وبين نصوص الوحي كتابا وسنة تفضل نازل من رأس الهرم لتحت كل ما تنزل تحت كل ما تزداد المسافة بين واقع المسلمين وبين نصوص الوحي كتابا وسنة طيب انت عايز تضيق هوة الخلاف وترجع المسلمين مرة أخرى إلى الوحيين كتابا وسنة تعمل إيه؟ تطلع لفوق يعني أنا دلوقتي نزلت كده لو عايز أطلع بطلع كده الفرق أزال كلما صعدت إلى فوق طالما في نقطة سيلتقي عندها الضلعان يبقى كل ما نطلع لفوق كل ما تضيق المسافة بين الضلعان يبقى أنا إذا أردت أن أضيق أو أن أجعل واقع المسلمين منزلا على النصوص يبقى لازم أطلع لفوق فوق دي معناها إيه؟ معناها القرون الثلاثه الأول هطلع للقرن الثالث وبعدين اطلع للقرن الاول وبعدين الثاني وبعدين اطلع للقرن الاول يعني اذا انت كلما علوت ها كلما علوت الى فوق كان اشرف لك وكان اقرب العلو بقى عند علماء الحديث كان فاكهه كان كل علماء الحديث ينفق الواحد منهم كل ما يملك لاجل أن يرحل من بلد إلى بلد علشان الحديث اللي معاه خماسي عايز يخضر باعي بدل ما يكون بينه وبين الرسول عليه الصلاه والسلام خمسة لا يخلي بينه وبين الرسول عليه الصلاه والسلام أربعة فإذا علم أن في بلد من البلدان نفس الحديث اللي عنده ممكن يكون بينه وبين الرسول عصام ثلاثة ممكن يبيع الدار ويبيع الحمار ويبيع كل ما يملك ويذهب إلى هذا البلد علشان ياخد الإسناد العالي يبقى إذن العلوج معناه إيه تقليل عدد الوسائط والوسائط دوله بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم فالبخاري رحمه الله روى حديث ابن عباس هذا بإسنادين الإسناد الأولاني رباعي والإسناد الثاني خماسي طب إذا كان العلماء يتهافتون على العلو حتى أنه لما مرض يحيى ابن معين إمام الجرح والتعديل ودخلوا عليه فبيسألوا يعني ما تشتهي إيه اللي نفسك فيه قال بيت خالي وإسناد عالي يعني حتى هو يعني على فراش المرض يتمنى علو الإسناد زي ما لك الاقتراب من المصباح شرف السراج المنير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما تقترب من زمنه عليه الصلاة والسلام بيبقى فيه بركة وبيبقى فيه يعني قلة مخالفة وما فيه شيء عن البدع المحدثات التي ملأت ديار المسلمين زي ما بتقول كل ما تنزل تحته وتطاول الزمان ونبعد عن الرسول عليه الصلاة والسلام في المسافة الزمنية بيحصل نوع من يعني, يعني وهاء الالتزام والتمسك بالنصوص الشرعية فالإمام البخاري إذا كانت القصة بها إن كل الأئمة بيتهافتوا على العلو طب ليه البخاري في الحديث في الاسناد الثاني نزل ما هو انت تطلع لفوق اسمه علو تنزل لتحت اسمه نزول خلاص البخاري عندنا في الاسناد الاولاني اربعه قلنا اسناد رباعي معلش انا يعني ركزوا معايا ان شاء الله هتاخدوا على اللي على الغلب ده اسناد رباعي عندنا قال حدثنا المكي ابن ابراهيم اخبرنا عبد الله بن سعيد عن ابيه سعيد بن ابي هند عن ابن عباس يبقى عندنا ايه اربعه هو اسناد رباعي في الاسناد الثاني البخاري قال وقال عباس العنبري عباس بن عبد العظيم يعني حدثنا صفوان بن عيسى عن عبد الله بن سعيد عن ابيه عن ابن عباس البخاري ليه نزل لا ينزل المحدث بالاسناد الا لنكته لازم يكون عنده حاجه معينه خلاته ينزل بالاسناد والا فهو لا يعدل بالعلو شيئا طيب انا معلش هاقول الاسنادين مره ثانيه زي ما البخاري قالهم بالضبط وارجو انا وبعدين انا مش عارف الحيه أنا, انا لما بكون بشرح في المسجد بقدر اناخش الطلبه واعرف اذا كانوا فهمين ولا لا فانا مش فاهم يعني انا مش عارف أنا انتوا فهمين ولا لا وأعرف إزاي ازاي انتوا فهمتوا مش عارف يعني اصلا الله عز وجل ان تكون هناك وسيله أعرف هل فهمتم يعني هذا أم لا أنا عايز بقى زي ما لكم المره اللي فاتت أو في المرات السابقة لازم تكون قاعد بكراسة ويكون معاك إيه قلم وتكتب تكتب الاسناد تحت أو أبل بعضه زي ما نعمل على اللوحة كده شوف خلي بالك بقى هل في فروقات في الإسنادين ولا لا وهنا من أول عبد الله بن سعيد معلش انا اوضح لكم على اللوحة عشان علشان يبقى ايه يبقى الدنيا واضحة بالنسبة لكم بص الراوي المشترك في الاسناد الاسناد ده والاسناد ده مين يا ترى الراوي المشترك عبد الله بن سعيد خلاص انا هشتغل من اول عبد الله بن سعيد خلي بالك من اول عبد الله بن سعيد وانت طالع عشان نعرف هل هناك فرق بين الاسنادين جعل الامام البخاري ينزل بالسند الثاني درجه ولا لا شوف شوف فوق بيقول لك عبد الله بن سعيد عن أبيه عن ابن عباس جميل هنا عبد الله بن سعيد عن أبيه سمعت ابن عباس خلاص؟ ايه الفرق بين الاسنادين الفرق بين الاسنادين هذه اللفظه سمعت ابن عباس ده الفرق طبعا مسألة إثبات السماع ده موضوع كبير أنا مش عايز أدخل فيه الآن لكن الذي جعل الامام البخاري ينزل درجة عشان يجيب لفظة السماع دي لان لفظة السماع دي عليها شغل كتير وعليها كلام كتير جدا جدا ما بين الإمام البخاري وإمة كثيرون وبين تلميذه الإمام مسلم رحمة الله تعالى على الجميع فده اللي خلاه ينزل ده الحاجة الحاجة الثانية وده آخر مرة هتكلف الإسناد لأنه عارف أنكم زيته لكن آخر حاجة هابين النكة الإسنادية لأنه برضو هنشتغل شغل حديث البخاري هنا قال وقال عباس العنبري البخاري ما قالش ليه حدثنا عباس العنبري العادة كده العادة ان هو اذا اراد ان ينقل عن شيخي شيئا انه يستخدم لفظ التحمل زي حدثنا ولا اخبرنا والكلام البخاري عندما يقول قال خلي بالك بقى انا ببين مفاتيح كتاب البخاري ممكن المحاضرة دي تكون صعبة عليكم شوية لكن لما تعيد سمعها هتهضمها المرة الجاية المسألة تخف المرة الجاية هتخف حتستمتع إن شاء الله بهذا العلم وهذا الكتاب بعد كم محاضرة كده لكن أنت ايه تصبر معي وما تزهقش بسرعة الإمام البخاري عندما يقول قال فلان ولا يقول حدثنا فلان يبقى ما الحديث ذا من شيخه او من الذي روى عنه سواء كان من شيوخ زي عباس العنبري عباس بن عبد العظيم العنبري ده احد شيوخ البخاري روى البخاري عنه لكن طب ليه البخاري ما قالش حدثنا لم يسمع هذا الحديث من عباس العنبري امال سمعوا من مين سمعوا من واحد احنا ما نعرفوش خلاص ده اسمه عند العلماء الحديث المعلق الحديث المعلق يعني الحديث المعلق انا من شوية قلت لكم الاسناد بيكون رأسي هكذا الاسناد ده متصل ولا لا متصل ليه لانه, لأنه هنا متاخم هنا لامس هنا ولامس هنا دول طرف الاسناد ده متصل جميل الحديث المعلق عند علماء الحديث تعريفه ايه قال لك ان يحذف راون او اتنين او تلاتة او السند كله بشرط ان يكون الحذف من اول السند طب اول السند من تحت ولا من فوق اول السند من تحت هنا البخاري هو بيقول حدثنا فلان عن فلان، عن فلان، عن ابن عباس مثلا خلو وصل لآخر السند. يبقى كل مسافة دي تمثل مرحلة زمنية، تمثل مرحلة زمنية أو تمثل راوي من روات الأسناد. البخاري يقول حدثنا المكي من إبراهيم، قال أخبرنا عبد الله بن سعيد عن أبيه عن ابن عباس. يبقى اذا انا هقسم المسافة دي لأربعة. كل ربع يمثل راون من الايه من الاسناد كده لذا اسناد متصل طيب الحديث المعلق قال لك ان يحذف فراون من اول السند طب مين اول السند عند البخاري المكي ابن ابراهيم انا همثل للحذف بان انا هعمل كده شوف انا رفعت الالم اه المسافة اللي هي اللي فيش فيها اللي الهوا مليها دي ده انا هقول ان ده المكي ابن ابراهيم مسافة بتاعه المكي ابن ابراهيم واقع المكي من الإسناد. يبقى الاسناد بقى ايه اهو اهو معلقه خلاص يبقى الاسناد صار معلقا لان حذفنا راون من اول الاسناد اول الاسناد مش من عند الصحابي لا اول الاسناد من عند صاحب الكتاب اللي هو الامام البخاري ده اول الاسناد اخر الاسناد هو الصحابي يبقى انا عندي بقى لما حذفت المكي ابن ابراهيم البخاري مش هيقول اخبرنا عبد الله بن سعيد لان هو ما ادركوش ولو اي انسان قال اخبرني فلان ولم يدركه العلماء يقولوا عليه كذاب على طول يعني لو ان انسانا قال حدثنا الامام البخاري النهارده في الزمن بتاعنا ده قال حدثنا الامام البخاري ده يبقى ايه ده يبقى كذاب لكن لو قال عن الإمام البخاري ما فيش حد يقدر يكذبه لان كلمه حدثنا والأخبارنا ضيقة المعنى لا تحتمل الا معنى واحد بس وهو انه حدثك من بؤل ودنك هذه معنى حدثنا أو اخبرنا عشان كده أنا بنبي على حاجه يقع فيها بعض من لم يمارس علم الحديث من الادباء يحب ينقل حاجه مثلا من تاريخ ابن جرير الطبري يقول لك وها هو ابن جرير يحدثنا أنه حصل كيت وكيت وكيت وكيت طبعا دي عند علماء الحديث خطيئة ابن جرير فين ده ابن جرير تنفي بعد الثلاثمائة فانت تقول وها هو شيخون ابن جرير يعني بعض الناس الأدباء يعني أو اللي بينقلوا في التاريخ أو الكلام ده يوم برضو يتحزلق ولكلمة دي يقول وها هو شيخون ابن جرير يحدثنا أو شيخون ابن كثير يحدثنا في كتاب البداية والنهاية مثلا أو يحدثنا في تفسيره، ويتجوز المسألة لا. اللي ما البخاري بقى لما بيحذف أول الاسناد أهو؟ المكي ابن براهيم حذفناه. طب خلاص حذفناه يبقى هنشيل المسافة بتاعته كده. تمام؟ فده من أول الاسناد أهو؟ فالاسناد بقى معلق. لو حذفنا اللي فوقه، لو حذفنا اللي فوقه يبقى ده كله اسمه اسناد إيه؟ اسمه اسناد. معلق. طب انت النهاردة لما بتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ده اسم اسناد ايه بقى اسمه اسناد معلق معلق يعني يعني انت حذفت الاسناد كله من اوله الى اخره يبقى يشترط في الحديث المعلق حاجتين الحذف يكون من اول السنة إذا كان راوي إذا كان اتنين أو تلاتة أو أربعة أن يكون الحذف على التوالي كله يتحذف على لو الحذف مش على التوالي بيأخذ اسم آخر اسم المنقطع أو المعضل ده موضوع تاني مش هندخل فيه أنا اللي هميني دلوقتي أتكلم عن حديث المعلق بمناسبة أن ده أول حديث معلق الإمام البخاري يريده في كتاب الإيه في كتاب الإلقاء إذا لما البخاري يقول وقال عباس العنبريو وما قالش حدثنا عباس يبقى تعرف أن البخارية لم يسمع هذا الحديث من شيخه إذا كان الذي علق عنه هو شيخه فضلا عن أن يكون شيخ شيخه أو أعلى من هذا ولم يدركه الأمام البخاري رحمة الله عليه خلاص انتهى الصداع نحن كده خلصنا نهاردة شيء من علم الحديث قلتلكم يعني اه ب اه اه اه نريد أن نعلم الناس علم الحديث لأن نحن في هذا الزمان في أمس الحاجة إلى أن نفقه هذا العلم النهارده اللي بيطعنوا على السن أو اللي بيشتموا الصحابة فعلى صفحات الجرائد الآن جابوا الكلام اللي, اللي بيكتبوه منين ما هم لا يعرفون شيئا لا يعرف إسناد ولا يعرف شروط قبول الرواية ولا يعرف يكشف عن راوي وأن هذا الراوي ممكن أخذ منه خبر من الأخبار ولا لا ما عندوش فكرة إطلاقاً عن هذا العلم إنما بيدخل بمزاجه حاقد على الصحابة بيكره الصحابة عنده إحن في صدري على الصحابة نفسه في أي مصيبة في أي كتاب عشان يتزقها لصحابه ويقول لك الصحابة دول قالوا كذا كذا كذا وأنا ما جبتش حاجة من عندي إنما أنا جبت الكلام ده من كتب زي تاريخ ابن جرير الطبري والكلام ده لو عرفوا كيف تنقل الأخبار أو كيف تقبل الأخبار واقف عند حد لكن احنا في زمان كله بيتكلم في كله كل أهل الفنون يشتكون من المتطفلين عليهم والكلام ده ظاهرة عامة حتى الجماعة اللي بيغنوا يقول لك كأيام الصوت الجميل دلوقتي بيجعروا لا في صوت ولا في نداء حتى اللي بيرقصوا حتى اللي بيرقصوا يقول لك فين أيام الرأس ما كان على أصوله وكان على فنون والكلام ده دلوقتي اي واحدة جربانة بتوعه تتنطط من الجرب وتسمد رأس الرأسين بيشتكوا والفنين بيشتكوا والطبلين بيشتكوا وارباب العلوم كلها بتشتكي من كثرة المتطفلين عليه طبعا انا ما بقولش هذا الكلام يعني ان انا يعني بمشي المسائل دي لكن انا بس لك حتى هذا التطفل على كل شيء تقريبا الان العلوم الشرعية لابد ان يكون لها حمى احنا النهاردة بنعمل ثقافة حديثية علشان اي انسان يتكلم انت تقول له من اين لك هذا زي ما بنسأل انسان عن الذمة المالية انت جبت الفلوس دي منين احنا كمان بنقول له من اين لك هذا الخبر ان كنت مدعيا ف... فالدليل وان كنت مستدلا فالصحة انت بتدعي اي دعوة هالدليل على الدعوه دي جبت دليل يشترط ان يكون صحيحا لأن الـ الـ الـ الاستنباط ينبغي أن يكون على دليل صحيح فعشان كده أنا بقول ولازلت احض الاخوه أو الأخوات الذين يسمعونني أنهم يتصبروا لأن خلف هذا العلم خير كثير جدا وأنا أذكر في بداية تجربتي لما نزلت يعني بلدي وبدأت أشرح علم الحديث كان كثير من الخطباء الذين يعتلون المساجد المتميزة يكسرون من ذكر الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمنكره أي حديث بلاقيه في كتاب بيطلع يقوله فلما بدأنا ندرس علم الحديث وفشى في الناس فكل ما يطلع واحد على المنبر يقول حديث أول ما ينزل الناس يقولوا له صحيح ولا ضعيف طبعا أول مرة يسمع القصة دير. ايه صحيح وايه ضعيف ده حديث موجود في الكتب انا هو معنى انه موجود في الكتب يبقى صحيح؟ لا هو انت النهارده لما تقرا مثلا حديث المؤمن حلو يحب الحلاوه هذا حديث برده بس مكذوب على النبي عليه الصلاه والسلام أو الهريسه تشد الظهر برده ده موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم والهريسه مش المقصود بيها الهريسه الحلوه اللي احنا بنعملها دلوقت الهريسه المقصود بالثريد اللي عليه لحم الكلام موجود في الخليج يعني دلوقتي. ده الهريسه هذا مكذوب ربيع ومد في العنب والبطيخ برضو مكذوب المؤمن كيس فاطم برضو مكذوب إياكم خضراء الدمن قالوا ومن خضراء الدمن يا رسول الله قال المرأة الحسناء في المنبة السوء موضوع مكذوب يعني على النبي صلى الله عليه وسلم طب ما كل ده موجود في كتب يبقى كل حديث موجود في كتاب أنا اقدر أقول أن للنبي عليه الصلاة والسلام فأول مرة بقى هؤلاء يسمعوا صحيح وضعيف فاتهموني وقتها بأنني علمت الشباب قلة الادب ليه؟ بيعترضوا علينا بسبب أنهم لم يتعودوا على شيء قبل ذلك مثل هذا فاحنا بنقول هو تعلم علم الحديث هذا هو العلم الذي حمى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولولا هذا العلم لخطبت الزنادقة على المنابر وكل إنسان كان ممكن يقول ما يشتهي كما قال عبد الله بن مبارك الإمام المبارك لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء وابن عباس رضي الله عنهما يقول كان الرجل إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشرب إليه الأعناق ونصغي إليه باذاننا فلما وقعت الفتنة وبدأ يحصل كذب على النبي عليه الصلاة والسلام قلنا سموا لنا رجالكم يعني في زمان في القرون الأولى ما كان يوجد من يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام أبدا فكان أي واحد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمع له على طول ونصدقه ولا نسأله أسمع أم لا أو اسناده صحيح أم لا لما وقعت الفتنة واختلف الناس ودخل بقى منافقون وزنادقة في الصفوف وعايز يدور على حديث يسنده مش لاقي يالف حديث وينسبه للنبي عليه الصلاة والسلام بأي إسناد يركبه فلما وقع مثل هذا الخبث وظهر الكذب والخطأ العلماء قال لك لا ما هنقبل الكلام إلا بإسناد فأخبار الأخبار القديمة كلها نحن لا نعرف عنها شيئا إلا عن طريق المصنفات القديمة والكتب القديمة زي بتاع الأئمة الذين نقلوا إلينا كل هذا الكلام بأسانيد فإحنا بقى لما نيجي نرد على هؤلاء نرد عليهم بهذا العلم ليه هؤلاء طايحين في الدنيا مفيش علماء حديث اندر من الكبريت الأحمر علماء الحديث الذين يقفون على الرصد ويحرصون حدود الإسلام وهم الذين يدافعون عن المصادر الأصلية الآن لا يدافع عن المصادر الأصلية الآن إلا علماء الحديث عشان كده هذا العلم علم جليل وعلم خطير وكبير فأنا بحاول يسر المدى العلمية بقدر المستطاع ومع ذلك إن شاء الله مع كثرة تكرار هذا الكلام هتستمتع بإذن الله الكريم فيما يأتي بإذن الله من الزمن ندخل بقى على الكلام الكلام اللي هو المتن أصل الموضوع علم الحديث كله وضع لأجل تصحيح هذا المتن وتصحيح هذا الكلام وإنه منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم نسبة صحيحة قال عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ مغبون مأخوذ من الغبن وهو الخسارة فأكثر الناس يخسر رأس ماله الحقيقي أغلى سلعة في الدنيا العمر أغلى رأس مال في الدنيا هو العمر هذا العمر اللي هو أجل المرء من ساعة أن يولد إلى أن يموت هو ده أجله يقطع هذا الأجل على مراحل هي عباره عن ثواني ودقائق وساعات وأيام وأسابيع وأشهر وسنوات هو ده رأس المال يقطع المرء كل يوم وهو سائر إلى الله تبارك وتعالى كل يوم يمر عليه يطوى فيه تطوى فيه صفحة عظيمة من كتاب الموت انت انبارح امس كنت اطول عمرا من اليوم والانسان يتقلب في ثلاثة ايام يوم مضى فلا سبيل إلى تداركه راح اللي فات مات عرفش يرجعه ابدا ويوم يأتي لعله لا يكون يومك لعله لا يكون يومك ممكن ما تعيش فلا تجهد نفسك بحثا عنه إنما يومك الذي تعيش فيه هذا هو رأس المال عشان في ناس عايشين في الماضي عايشين في الأحلام وناس عايشين في الأوهام اللي لسه جاية وقد لا يدركه إن الرجل لا يأكل ويشرب وينكح وهو في عداد الموتى خلاص نزل بقى الأجل في السماء الدنيا حينزل بقى على الأرض حتى يعني ينفذ قضاء الله تبارك وتعالى عليه وهو بياكل ويشرب ويقول إن شاء الله بكرة حنعمل كذا وبعد بكرة نعمل كذا وبعد عشر سنين ده حيبقى كذا وكذا وكذا وكذا وهو ميت وخلاص لم يبقى على عمره أكثر من عشر دقائق أو خمس دقائق وهو يتكلم في ما يأتي من الزمان عشر سنوات عشرين سنة تلاتين سنة أربعين سنة وساعات الواحد كده زي ما رمال بخير لم يتكلم عن الأجل والأمل في الأحاديث القديم إن شاء الله حنبين المسألة دي فإذا يومك الذي تعيش فيه هذا هو رأس المال العدة انتهى والقادم لا تبحث عنه لنا قد لا يكون من أيامك ما بقي إلا هذا اليوم طيب آخر أجلك من الذي يعرفه لا يعرفه إلا رب العالمين العمر له ثلاث أطراف طول وعرض وبعد ما تموت هل ممكن العرض يبقى اطول من الطول دي فالزور ممكن العرض يكون اطول من الطول اه ازاي قال لك اذا استثمر المرء عمره استثمارا جيدا كان عرضه أطول من طوله لأن احنا نقول ان الإنسان حيموت مثلا على رأس ستين سنة يبقى هيعيش على الأرض ستين سنة لكنه إذا استثمر رأس المال كان عمره عند الله تبارك وتعالى الوف السنين أشوف الطول ستين سنة بس أنت ممكن العرض اللي انت بتتصرف فيه اللي هو ملكك يعني يكون اطول من الطول بمراحل ازاي قال الله تبارك وتعالى ليلة القدر خير من الف شهر فلو قدرنا ان انسانا يعيش ستين سنة حيبلغ على رأس خمستاشر سنة مثلا يعني يبلغ هذا المر على رأس خمسة عشر عاما يبقى عنده خمسة واربعين سنة خمسة واربعين سنة يعني بخمسة واربعين رمضان ليلة القدر خير من ألف شهر ألف شهر يعني كم سنة يعني وثمانين سنة وكم شهر خليها 80 سنة لو أن هذا الرجل قام العشر الأواخر من رمضان ما نمشى أبداً من أول العشر الأواخر لحد ما يظهر هلال العيد ما فتش ما فتش عشرة أبداً من رمضان إلا وهو قائم يبقى درك كام ليلة قدر خمسة وأربعين ليلة قدر طب خمسة وأربعين ليلة قدر في ثمانين بثلاثة آلاف وكس ثلاث تلاف وكسر هذا يكتب عند الله عز وجل عابد مش ثلاث تلاف سنة كان نايم تلتهم وبيلعب تلتينهم ويلقى الله عز وجل مفلسا لا ثلاثة ألاف عام عند الله عز وجل عابد طيب يبقى الرجل ده استثمر عمره وطول عمره صارت 3000 الاف سنه اكتر من 60 سنه يبقى انا لو, لو النهارده الاجل حناخده طولي نهايه الاجل هنا يبقى انت ليه تصرف في العرض بقى ممكن العرض تفضل ماشي ماشي ماشي لحد ما يبقى اطول ونطول بكثير مثلا برضو حديث جابر في سنن الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وحمده غرست له نخله في الجنه فأنت لما تقول سبحان الله رحمه سبحان الله رحمه سبحان الله رحمه سبحان الله رحمه سبحان الله رحمه أخذت خمس سواني خمس سوان. لو قلت بقى الستين دقيقه ستين ثانيه اللي هي دقيقة هشوف عيني عندك ستين طب لو خدت بقى في الساعة ستين في ستين بثلاثة آلاف وستمية أشوف بده ساعة واحد في اليوم تقول سبحان الله رحمه ممكن وانت ماشي رايح اي مشوار رايح من سافر متعطلش انسانك وانت ماشي وقل سبحان الله وحمده وانت شغاله في المطبخ وانت شغال انسانك شغالش انسانك ليه كل ما تقول سبحان الله بحمده دخل في الجنة ونخلة دي في الجنة ده موضوع تاني النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من شجرة في الجنة الا وساقها من ذهب فانت بتزيد عن اخيك اللي دخل الجنة معاك بالنخل اللي انت استحوذت عليه بكثرة تسبيحك وتنزيهك لربك تبارك وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن في الجنة شجرة يسير الجواد المضمر يسير الراكب الجواد المضمر الجواد المضمر اللي هو ملوش بطن يعني اللي هو بيعدونه للسباق يسير الراكب الجواد المضمر فيه في هذا الظل مئة عام لا يقطعها مئة سنة يجري هذا الفرس هذا الجواد في ظل شجرة واحدة في الجنة لا يقطعها قال أبو هريرة رضي الله عنه وقرأوا إن شئتم وظل ممدود يبقى انا عندي ثلاث أطراف للحياة الطرف اللي هو الأجل لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى عندي تصرفي انا في الحياة استثمار فرص العمر ومواسم العمر الطرف الثالث بعدما تموت هل الإنسان إذا مات يموت في طيس خلاص كأنه داب على وجه الأرض مات وانتهت قصته ولا يترك بصمة في الحياة على ظهر الأرض أنه كان موجودا ملايين البشر عاشوا في الدنيا كالأنعام السائمة يأكل ويشرب بس كل حياته أكل وشرب ومتع على اختلاف أنواعها كأنه لن يموت داب يموت زي أي دابه بتموت أما الذين عرفوا نفاسة رأس المال ألا وهو العمر فهؤلاء يتركون بصمة قبل أن يموتوا وأفضل من استثمر العمر هم أهل العلم الذين كانوا يتقربون إلى الله عز وجل بهذا العلم وطبعا على رأس هذه العلوم العلوم الشرعية القرآن الذي أنزله الله تبارك وتعالى ليهدي به الخلق وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي كانت مبينة لكتاب الله تبارك وتعالى العلماء صانوا الكتاب والسنة قعدوا القواعد وأصلوا الأصول حتى لا يخطئ أحد في الفهم عن الله ورسوله هؤلاء العلماء نذروا أعمارهم لصيانة الكتاب والسنة له نية صالحة في الموضوع وتحقق الإخلاص فيها ده هذا هو الذي يعيش في الدنيا وينظر إلى الآخرة أفضل من استثمر العمر أهل العلم الذين ينظرون إلى الآخرة عشان كده شوفوا البخاري باب ما جاء في الصحة والفراغ والا عيش إلا عيش الآخرة فمن كان في الدنيا ينظر إلى عيش الآخرة لن يضيع رأس المال رأس المال هذا المفترض أي تاجر ناجح لما بكون عنده رأس مال بيكثر رأس المال بيجيب الأرباح ويسيب الأرباح تتراكم على رأس المال ويحاول يخلي النفقات بتاعته مضغوطة علشان كل ما يكبر رأس المال يجيب ربح أكثر الرسول عليه الصلاة والسلام سئل أي الناس خير قال من طال عمره وحسن عمله إذا طال عمره رأس راس ماله إذا صار رأس المال كبيرا وهو رجل ينظر بعينه إلى الآخرة ولا ينظر تحت قدميه هذا هو المفلح حقا عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس فدل على أن أقل الناس هو الرابح في هذه التجارة كما قال تعالى وقليل من عبادي الشكور طيب ناخد برضو نماذج من الذين استثمروا أعمارهم عندنا إمام من الأئمة اسمه حماد بن سلمة قبل ما أدخل على حماد ناخذ البخاري لماذا البخاري صاحب الكتاب الذي نشرحه يذكر محمد ابن أبي حاتم الوراق أن البخاري رحمه الله كان يقوم في الليلة أكثر من خمس عشرة مرة قال وربما قام عشرين مرة يوقد السراج ويكتب شيئا ثم يطفئ السراج وينام وبعدين بعد شوية يستيقظ يوقد السراج ويكتب شيئا ثم ينام تحصل المسألة دي في الليله من خمستاشر لعشرين مرة بيعمل ليه الإمام البخاري بقى ينام وهو مشغول بمعنى من المعاني فقد يرى فتحا قد يفتح عليه في معنى مغلق فلو نام وواصل نومه لأصبح ناسيا هذا المعنى الذي خطر على باله يعني كثير من الناس حتى الذين يروا رؤى يبقى فاكر الرؤيا كويس جدا وإسعاتي وهو نايم. ومستحضر تماما للرؤية وقول لي خلاص أنا حفظتها أول ما يستيقظ ينسى الرؤيا كاملة لا يذكر شيئا منها العلم ده يحتاج إلى صياد لأن العلم مواهب العلم مواهب والفهم منحة من رب العالمين تبارك وتعالى قد يتفاضل الرجلان الكبيران الجليلان في فهم جزئية من الجزئيات شوف ربنا عز وجل بيقول ايه في القرآن وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان خلاص؟ وحتى لا تظن أن المرأة إذا فاتته جزئية في الفهم ان ذلك يعود عليه بالنقص قال الله عز وجل وكلا اتينا حكما وعلما قال وكلا اتينا حكما وعلما حتى لا يتصور احد ان داود عليه السلام أقل من ابنه لا العلم دا لا اخر له معهم اصل الفهم ومعهم أصل العلم ولكن قد يفهم الإنسان جزئية لا يفهمها غيره ولا يكون ذلك قادحا ودي حصلت أكثر من مرة مع سليمان عليه السلام وداود زي برضه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اختصمت امراتان على زمان داود عليه السلام اختصمتا في ولد صغير كل واحدة معها ابنها وضعوا الولدين في مكان أتى الذئب فأكل ولد من الاثنين فلما رجعت المرأتان اختصمتا على الولد الباقي أه طب مين اللي ممكن تتوه عن ابنها في واحدة كذابة في الاثنين دول لكن دي تقول ده ابني والأخري تقول هذا ابني فاختصمتا الى داود عليه السلام طبعا الانبياء ومن بعدهم القضاه يحكمون على نحو ما يرون يبعث يجيب ادله وعلى ضوء الادله دي يحكم قد تكون الادله غلط او ان الذي ذهب يبحث عن ادله لم يستوفها او قصر في فهمها سواء الذي أتى بالأدلة أو القاضي نفسه قد يكون قصر فهمها أي خلل عموما قد يطر على الدليل وبالتالي يطر على الحكم المرأة الكبرى بكت ووالد ابني وظهر عليها لا تفجع فعلا على هذا الولد المرأة الصغرى لم يظهر عليها هذا وفي بعض الناس تنزل عليه المصيبة التي تدك الجبل فلا يحرك ساكنا من شدة المصيبة عليه حصل لنعمل الخرص الشعوري مش عارف يعبر لا عارف يبكي ولا عارف يعمل أي حاجة تدل عليه انه حزين لكن الحزن الذي بداخله لو وزع على أمة لملقاها الحزن بس مش عارف يعبر الأمر كأنه كان كذلك المرة الكبرى بكت وشوية اظهرت شوية حاجات كده والمرة الصورة سكتة الطبيعي ان يقول لك ده دي أمه فلما حكم داود عليه السلام للمرأة الكبرى بالولد خرجت المرأتان الكبرى شايلة الولد والتانية مسكيد فلقيته سليمان عليه السلام فالمرأة الصغرى اشتكت لسليمان قالت له يعني ان اباك حكم بالولد للهذه المرأة وهو ابني فقال سليمان عليه السلام ايتوني بسكين اقسمه نصفين احنا مش عارف من ام الحقيقية فكل واحدة تاخد نص عينئذ شهقت المرأة الصغرى وقالت لا اريده اعطه لها فحكم به للصغرى هذا حيله لاجأ إليها سليمان عليه السلام ليكشف, ليكشف الحق فدي بتبقى مساله مسالة فهوم ساعات الواحد يعني يمر عليه الدليل فيه معنى من المعاني خطر على بالك إن لم تدون هذه الفائدة في الحال ذهبت عليه وإحنا بنعرف الإنسان المفلح من غيره بمثل هذا وقد استفدنا هذا الحقيقة من أئمتنا كعبد الله بن المبارك رحمه الله كان يقول أيها الطالب علما إيتي حماد بن زيد فاستفد حلما وعلما ثم قيده بقيدي أي علم تستفيده قيده بقيدي يعني اكتبه ولا تتركه للذهن فإن الذهن خوان يعني ممكن الذهن تتفلت منه المعلومة فالإمام البخاري يوقد السراج في الليلة اكثر من عشرين مرة ليه؟ لأنه مشغول باستنباط احكام خفية من ادله قد لا يظهر للإنسان بادياً الراي مثلاً ان في الدليل ده فيه دلالة على المسألة يعني معلش انا بشرد واطلع لكن هارجع تاني إن شاء الله وكل فوائد زي إيه مثلاً زي الإمام البخاري بواب على حديث لميمونة رضي الله عنها بقول باب المنديل يعني الواحد لما بيتوضى ينشف الوضوء بتاعه ولا لا المشهور أن أكثر حال النبي صلى الله عليه وسلم والمشهور عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا توضأ ما كانش ينشف إنما كان إيه؟ إنما كان يعني يفعل هكذا يفعل هكذا ليه؟ لأن من فضائل الوضوء أن ذنوب المر تخرج مع قطر الماء أو مع آخر قطر الماء يعني إيه تتوضيط ويعني الميا نزل من صوابعك ونزل من لحيتك والكلام ده الميا اللي نزل دي بتنزل وقد أخذت الذنوب اللي ارتكبها الوجه مثلا زي العنين او الاذن او الكلام ده او ارتكبتها الايد او كده او ارتكبتها الرجل فالنبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته انه اذا توضى كان ينفض يديه هكذا خلاص الحديث بقى بيقول ايه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضى فدفعت اليه ميمونة رضي الله عنها خرقة او منديلا يتنشف به فرده اي رد المنديل وجعل ينفضها هكذا جميل الحديث ده فيه دلالة على ايه نشف ولا منشفش طبعا الدلالة واضحة انه منشفش لا استدل بعض اهل العلم ان في هذا الدليل دلالة على جواز أن يتنشف المرء بعد الوضوء طب جابها منين؟ مع إن الدليل ظاهر وإيه إدات المنديل رده عليه الصلاة والسلام وجعل ايه ينفض هكذا يعني ما نشفش طب العالم ده جابها إزاي قال لك لو كان من عادته صلى الله عليه وسلم ألا يتنشف أبداً ما دفعت إليه من ميمونة المنديل معنى نات تدل المنديل يعني رأته مرة قبل ذلك يتنشف أشوف أداء ممكن معنى لا يخطر للمستمع على بال. الأدلة الشرعيه كده الدليل الواحد ممكن يخدم عشر خمستاشر حكما شرعيا لكنه يحتاج إلى رجل سيال الذهن نافذ البصيرة دارس الأصول صح عشان يعرف يجيب بقى ظاهر النص ويعرف يجيب مفهوم النص فالإمام البخاري كان في الذروة فهما وجلاله وسيلان ذهن فكان إذا خطر له ترجمة مثلا لحديث من الأحاديث ولا بتاع فهم لحديث من, من الأحاديث كان يقوم على طول يكتبه استثمر الإمام اللحظات وكانت إغفاءته كإغفاءة الطائر لا يكاد ينام حتى يخطر له ما يسطره فييقذ السراج وقوم برضه علشان إيه علشان يكتب هذه الفوائد أهجل استثمر عمره أن إحنا النهاردة بنقول الإمام أبو عبد الله محمد بن اسمعي البخاري إحنا بيننا وبينه نسب إحنا بيننا وبينه شراكة بيننا وبينه تجارة أبدا فيش بيننا وبينه أي حاجة نحن الآن نذكر البخارية رحمه الله أكثر من آبائنا وأمهاتنا ونترضى ونترحم عليه وعلى الأئمة أكثر من آبائنا وأمهاتنا قبل أن يغادروا الحياة تركوا بصمة إنهم كانوا عايشين في هذه الحياة هذا يبقى الرجل دا بعدما مات العمر الثاني بقى العمر الثاني وهو أن يذكر المرء بعدما يموت ليه استثمر رأس ماله استثمارا صحيحا فاستفاد بكثرة ترحم الناس عليه أبو يوسف صاحب أبي حنيف رحمة الله عليهما يقول أحد أصحابه واسمه إبراهيم ذهبت إليه أعوده فرأيته مغمى عليه فلما أفاق وراني قال يا إبراهيم ما تقول في مسألة كذا وكذا فقلت له يا أبا يوسف وأنت في هذه الحال يعني رجل يعني في, في النزع في آخر حياته مرض الموت يعني يعني أنت فايق يعني انك أنت تجيب مسألة من مسائل العلم وتعد تناقشني فيها شوف بقى الرجل اللي طول عمره مشغول بالعلم ومشغول بخدمة المسلمين في تنقيح العلوم وإظهار الخفي من معانيها فقال يا إبراهيم لعله ينجو بها ناج. ممكن المسألة اللي أنا بتناقش معك فيها دي تحل إشكال بلد باكملها أو تحل إشكال فرد مش لازم يكون في هذا العصر ممكن يجي بعدي. عشرين سنة، خمسين سنة، 100 سنة ما إحنا النهاردة الأئمة الذين حلوا لنا إشكالات في النصوص من ربعمائة، خمسمائة، ستمائة سنة وأكثر من ذلك ما إحنا الآن بناستفيده نستفيد من استنباطاتهم امام البخاري نستفيد من فهمه الإمام الشافعي، الإمام أحمد محمد، امام مالك، أبو حنيفة، أبو يوسف، محمد الحسن. الشيباني اسحاق بن راهويل أو زاعي اسفن الثوري إسفاني بن داود الظاهري أي واحد من هؤلاء الأئمة اللي هي كانت لهم مذاهب زي مذاهب الأئمة الأربعة لكن اندثرت وصارت يعني حبيسة الكتب هؤلاء العلماء كانت لهم فهوم حلت لنا الآن مشاكل فهو بقول له يا إبراهيم لما إبراهيم بيقول له, له يعني في هذه الحال قال على الله ينجو بها ناجر ثم قال يا إبراهيم أيهما أفضل أن ترمي الجمار راكبا أم ماشيا فقال له راكبا قال اخطات قال ماشيا قال أخطأ قال فما تقول يا أبا يوسف ده يوسف ده بموت يعني في النزع يعني ما تقول يا أبا يوسف قال إن كان سيدعو زي مثلا لما يروح يلم الجمرات يمر على الجمره الصغرى يرميها ويدعو يمر على الجمره الوسطى يرميها ويدعو يوصل جمره العقبه يرميها وينصرف بيقول بقى اذا كانت الجمره مما يدعى بعد الرمي يعني فالافضل ان يكون ماشيا وإن كان لا يدعو ولا يقف عندها فالأفضل أن يكون راكبا ده راي الإمام أبي يوسف ربما يعني أخذ هذا الكلام من مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم عرفة يعني أغلب فتراته كان واقفا يدعو يعني الوقوف إذا وقف المرء وهو يدعو يكون أكثر تبزلا وأكثر خشوعا ربما يكون هذا هو المنحه بتاع الامام مش القصد ان احنا يعني نناقش القضية راكب ولا ماشي مش القصد لكن هذا هو كلام أبي يوسف رحمه الله قال إبراهيم فخرجت من عنده فما وصلت إلى باب داره حتى سمعت الصرخة عليه مات يعني قبل أن يموت بدقائق الإمام يستثمر الأنفاس ويحرر مسألة يقول لعله أن ينجو بها ناجب عندنا مثلا إمام آخر ما أنا بذكر لك بقى أفضل من استثمر عمره عشان الجماعه اللي بضيعوا اعمارهم فيما لا يفيد بل فيما يضر يعني أنا بستغرب والله مثلا واحد يقعد قدام فيلم ولا قدام مسرحية بالساعه والساعتين والثلاثه يرى المناظر المناكير او يعد دم تشكوره مثلا بالذات لما يكون في كاس العالم ولا بتاع بيضيعين عمرهم ويروحوا الاستاد يضيعون الصلاة يعني في يوم الجمعه الـ الـ الـ مصر كسبت فيه اظن كاس افريقيا ولا من الصباح العالم الاستاد كده اطلاقا يعني مفيش مكان لبني ادم من الصباح الباكر دول ضيع الجمعة ازاي والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من ترك ثلاث جمع تهاونا اسود قلب ازاي يضيع صلاة العصر مثلا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله يعني وتر يعني صار وتر واحد راجع للبيت لقى البيت محترق أهل كلهم موتى وماله كله فقدوا ده لمن يترك مره صلاة العصر مرة أحد واتر أهله وماله. فلما يجي إنسان يضيع عمره تطلع على الـ الـ الأهاوي النهاردة بتاعت النت والكلام ده شباب قاعدين ما لهمش شغلانة إلا يدخلوا عشان يكلموا البنات ويعملوا حوارات والكلام ده. تطلع على الكورنيش ولا على أي مكان تلاقي أمم طالعين. يضيعون أعمارهم أنا ما بقولش إن لا ما يتفسحش ما يطلعش لا لكن كل شيء بقدر أنا أتكلم عن أناس هذا غالب حياتهم غالب حياتهم زهقان يقول لك نيطلع يطلع لشم هوا هو يطلع بالأربع خمس ساعات أنفق رأس ماله وبدده ولم يستفد لا احنا بنقول أفضل من استثمر رأس المال أهل العلم ليه؟ لأنهم كانوا يعيشون في الدنيا وأعينهم تطل على الآخرة الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه أبو جعفر صاحب التفسير وصاحب التاريخ وصاحب كتاب تهذيب الآثار الذي لم ينسج على منواله مرة قال لأصحابه تنشطون لكتابة التفسير قالوا له في كم ورقة يكون قال في ثلاثين ألفا ثلاثين ألف ورقة وده هيملها من حفظه ها هيملها من حفظه فالجماعة التلمزيط قالوا هذا مما تفندونه الأحمار ثلاثين ألف ورقة فقال ابن جرير إن لله ماتت الهمم فأملاه في ثلاثة آلاف ورق ثم قال لهم يوما تنشطون لكتابة التاريخ من لدن آدم عليه السلام إلى زماننا فقالوا له في كم ورقة يكون فقال في ثلاثين ألفا قالوا هذا مما تفنى دونه الأعمار قال انا لله ماتت الهمم أنا. إزاي تفنى الأعمار هو الرجل اللي يقول لك أنا همليك في ثلاثين ألف ما فن عمره وبعدين ده هو الذي جمع وهو الذي رتب والذي تعب انت يدوب حيملك انت بتكتب ومع ذلك قالوا تفنى دونه الأعمار قال إنا لله ماتت الهمم فأملاه في مثل حجم التفسير في ثلاثة ألاف ورقة أما كتاب تهذيب الأثار فكتاب بديع المثال يعني مش عايز أطلع برضو برضو لأنا بشرد أطلع وارجع واطلع وارجع كله برضو للإفادة في الموضوع، لكن لعل إن شاء الله إذا جت مناسبة إحنا نتكلم عن بعض تراجم البخاري ويكون ابن جرير أخرج هذا الحديث في تهذيب الأثار، حنبين برضو فقه الإمام ابن جرير كان له مذهب برضو زي مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كن اسم المذهب الجريري، والإمام ابن جرير الطبري إمام مجتهد مطلق، وأخيراً برضو اللي نحن ندينه مازد برضو للذين استثمروا أعمارهم وكيف استثمروها حنوق برضو معهم وقفة حتى يعني نعين نعينك على استثمار رأس مالك الاستثماري رأس مالك الإمام حماد ابن سلمة اللي كنت هقول خبره قبل خبر الإمام البخاري رحمه الله حماد ابن سلمة هذا أحد الأئمة الكبار ذكروا في ترجمته أنه لو قيل له القيامة غدا لا يقدر أن يزيد في عمله شيئا استوفى أقصى ما عنده من جهة الذكر من جهة العبادة من جهة حفظ العلم من جهة تبليغ العلم لو قيل له القيامة غدا لا يقدر أن يزيد في عمله شيئا وللكلام صلة إن شاء الله تعالى ويعني أفسح المجال لإخواننا المنتظرين على الهاتف نعم عليكم السلام. طيب نعم. السلام عليكم ورحمه الله سلام الله. الله. الله بارك الله فيك شيخنا الفاضل الله يحفظك ورزق النظر الى وجهه الكريم ان شاء الله يا رب ان شاء الله حضرتك عايزك تربط لي بين حديثين الحديث الاولاني حديث ثوبان نعم حديث ثوبان السلام عليكم طيب ناشي نعم السلام عليكم عفو الله نعم السلام عليكم ألو السلام عليكم. عليكم السلام الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أسمع. السلام عليكم. السلام عليكم. أنا سامع نعم. يبدو لل... ال. أه... تسمعني. نعم أسمع. أه... شرف يتكلم مع الله يحفظك. الله يحفظك. أه... فقط أنا شيخ عندي واتمنى لو ت... يعني لو كان عندك رقم فاج اتجاوبني عليهم. طيب يعني اسألي بعض الاسئلة والباقي ان شاء الله ياخد الرقم من الكنترول يبدو يبدو يا عبد الحميد الخط منقطع طيب ماشي نعم نعم السلام عليكم عمد الله نعم السلام عليكم العملية الزار الخطوط مش مزبوطة هنا في مشكلة في خطوطها. السلام عليكم ورحمة الله. أسمع... نعم. فضل. السلام عليكم. عليكم. السلام ورحمة الله. يا السلام عليكم. عليكم السلام يا عبد الشيخ <تصفيق> أنا... نعم تفضل <تصفيق> طيب خلاص. ان الخطوط بسبب الرملية. البتات المطر الشديد والكالندروات ربما يكون الخطوط الحية ما فيش فيها يعني يعني فنؤمن إن شاء الله يعني بعض ونعتذر لإخواننا الذين يسمعوننا إن احنا يعني أنا سامع ولكنهم لا يسمعون نذكر أيضا بعض النماذج من الأئمة الذين استثمروا أعمارهم من الأئمة الذين استثمروا أعمارهم عالم اللي هو ابن عقيل الحنبلي ابن عقيل الحقيقة كان يقول إنه لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري خلي بالك بقى من الكلام ابن عقيل ده لأنه الحقيقة يعني كلام مهم ويبعث على النشاط عند أصحاب الهمم إنه لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا كل لساني عن مناظرة وبصري عن مطالعه استطرحت حياته بقى اما يناظر غيره عشان ينقح العلوم واما يقرا فاذا تعب له بناظر قادر على المناظره وله قادر على المطالعه يقول استطرحته استطرحته يعني, يعني مدد, رجلي مدد نفسه جسمه كده على السرير يعني استطرحته فاعمل فكري حال استطرحته فلا اقوم الا وقد خطر لي ما اسطره يبقى ايه حتى هو مريح شغل دماغه في فيما يفيد يقول حتى انني اختار سف الكعك وتحسيه بالماء على الخبز لاجل ما بينهما من التفاوت في المضغ شوف حد بالنظام ده يعني هو عايز ياكل يجيب الكعك يفركه كده يرجعه دقيق زي ما كان فياغي صف ويشرب ميه يقول لك انا اعمل كده بس ما كلش خبز ليه قال لك الخبز عايز مضغ والمضغ ده عايز وقت وانا مش فاضي اذا المساله عنده هي اسكات كلب الجوع هذه المساله عندهم مش مساله استطعام ولا الكلام ده لا حتى انني أختار سف الكعك وتحسيه بالماء على الخبز لاجل ما بينهما من التفاوت في المضغ ابن الجوزي برضو كان تكلم في أكثر حيه من موضع من كتاب له اسمه صيد الخاطر صيد الخاطر ايه اعمل فكري حال استطرحتي يصطاد كل ما يعني له خاطرة معينة فيها افاده فيها تجربة كان يكتبها فكتب اكثر من خاطرة في هذا المعنى يقول لك الناس كتير منهم يجي يقول لك انا مشتألك وحشتني وعايز زورك فيضيعوا لي وقتي فلو انا قلت لهم لا وقفلت الباب الناس بتغضب ولو انا فتحت لهم الباب ضيعت عمري طب اعمل ايه في الورطة دي قال لك خلاص جهزت بقى اعمال لا تحتاج الى فكر اول ما الناس دلو ييجوا ابتدي اشتغل في الاعمال دي قال لك زي قطع الكاغد الورق هو عايز مثلا ورقة كده هو عايز بقى ايه اسمها نصية يقول لك خلاص أما الجماعة دولي ييجوا أشتغل بقى فأقع الورق أو بري الأقلام مثلا أو تحزيم الدفاتر أحزم الكتب وحطها هنا ولا, ولا أرفه في المكتب ولا أعمل أي حاجة دي حاجات أنا لازم أعمل بطبيعة الحال وفي نفس الوقت لا تحتاج إلى فكر فكان مجاهز الإيه؟ مجاهز الكلام ده لهؤلاء الذين أتونه ويعني يشتكون من لواعج الشوق كل ده برضو حفاظا على وقته دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني فهؤلاء يعني استثمروا أعمارهم يبقى إذا نظر إلى رأس المال علم أن سعادته وشقاوته في الدنيا مبنية على استثمار حياته وإن الفاجر لا يقف على شفير النار يوم القيامة فيقول يا ليتني قلت حياتي ويعير بطول العمر الذي أنفقه وضيعه ولم يستفد منه قال تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فمال الظالمين من نصير يعني ما عذرك أولم نعمرك وطال عمرك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعذر الله إلى امرئ بلغه ستين سنة اعذر يعني قطع عذره أنت وصلت ستين سنة ثم أتيت مفلسا ليه كنت بتعمل إيه قال العلماء بعض العلماء في تفسير قوله تعالى اولم من نعمركم النذير بقى في الآية دي وجاءكم النذير قالوا هو الشيب رجل دب الشيب إلى لحيته وإلى مفرقه ولا يتنبه وعمال يصبغ لكل ما تطلع شعر بيضه يصبغها لي ما هو ده نوع من الغفلة الشيب نور المؤمن ودي الشيب بيذكر الإنسان انه خلاص يعني ما هي إلا خطوات والناس بتكره الشيب ما تحب الشيب ليه نوع من الغفلة كما قال أنس ابن مالك رضي الله عنه ك... والحديث صحيح وأنا المصدر الذي أذكره الآن في مسند ابي هذا اللفظ أنه قال لثابت وقتاده وجماعة من اصحابي أولستم تكرهون الشيب إنكم تصبغونه أولستم تكرهونه ليه لانه يذكر الإنسان بأنه خلاص شمس حياته أو شكت أن تغيب يعني يحضرون الآن أبيات لعلي بن جبل من أحسن الأبيات في الشيب علي بن جبل عمل حوار ما بين الشيب واحد الشيب صيّره إنسانا يتكلم والرجل الذي غزاه الشيب غزا لحيته أو غزا رأسه الطرف الثاني في الحوار. فبيقول إيه ألقى عصاه وأرخى من عمامته وقال ضيف فقلت الشيب قال أجل فقلت له أخطأت دار الحي قال ولم قلت لك الأربعون التم ثم نزل فما شجيت لشيء ما شجيت له كانما اعتم منه مفرقي بجبل شوف ال. ال ال ال ال الكلام زي ما يكون عجينا في إيده، ألقى عصاه اللي هو ضيف اللي هو الشيب يعني، وأرخى من عمامته، وقال ضيف، فقال الشيب، قال أجل، أنت الشي الشيب يعني؟ قال أجل، فقلت له أخطأت دار الحي، أنت غلط في العنوان، أنت جيل لي، دنا لسه أربعين سنة يدوب. الشي بدات تروح لواحد سنه وستين سنه سبعين سنه تمانين سنه لكن ده انا يا دوب يا شباب شمرت يعني لا كبرت ولا بتاع فبقول له اخطات دار الحي فالشيب رد عليه قال له ولم ليه اخطات يعني لك الأربعون التم كملت اربعين سنه وبعدين الشيب عم نازل مع الركوبه وقاعد معاه قاعد معاه يعني غزا لحيته وغزا مفرقه راسه قال فما شجيت لشيء ما شجيت له كانما اعتم منه مفرقي بجبل الشعرتين بس اللي ظهر دول في راسه زي ما يكون حط واحد حط جبل على كتافه طبعا ليه؟ لأن كلنا يكره الموت كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فقالت عائشة يا رسول الله كلنا يكره الموت فقال لا إن العبد المؤمن إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال على الآخرة رأى ما أعده الله له فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه وإن العبد الفاجر إذا كان في ادبار من الدنيا وإقبال على الآخرة نظر إلى ما اعده الله له فكره الله, فكره الله لقاءه فنسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا وإياكم بخير أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين وللحديث صلة إن شاء الله تعالى o uh.